بسم الله الرحمن الرحيم وعها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرتاً لمن يخشى تنزيلاً ممن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 يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُذُوٓءٌ إِنِّي أَنَّسْتُ نَاقَلْ عَلِيَ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبْسٍ لَعَلِيَ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبْسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى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 أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية كانوا أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 من أهلي آرون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا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 أن فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي فكفت تقول هل ادلكم على من يقفله فرجعنا بك الى امك كيف تطرع عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتى إناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدره يا موسى واصطلعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طرعا فقولا له قول اللين لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أي يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن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 واخرجنا به أزواجا من نبات شتاء كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفي ذلك ومنها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرها ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر منك فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت ما كان سواه. قال موعدكم يوم الزينة وأي أحشرن. فتولى فدعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم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 وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه قال بل فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجز في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من فلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضما أن تقام ما تقضي هذه الحياة الدنيا؟ إن عملنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. والله خير وأبقى. إنه من ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاء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 أسرب عباده فضرب لهم طريقا في البحر أبسل لا تخافوا درك ولا تخشى فاتبعهم في العون بجنوده فغشياهم من اليمن مما غشياهم وأضل في العون قومه وما هدى يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تغضب فيه فيحل عليكم غضبي.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 قالهم هم أولئي على أسري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقلفناها ولكننا حملنا فقلفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يمن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خضبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أسر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أنت تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلاهك الذي ظلت عليه عاكف لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفاء إلَمَا إِلَهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي فسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه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 يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذوها قاعا صفصفا لا ترى فيها حوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له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 ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الماء ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنون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 إنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا ترمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكنا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عجب فإما يأتين لكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا